هو ذو والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوي على العرش يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 أَ مِنُوا بِْناهِ وَوصُونيهِ وَأَم فقومُمِن مَا جَعَدكُمْ مستتَقُثينَ فيِي فََّذينَأَمَنُمَنكُ وَأَ فَقُ لَ وَمُ أَزَر وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَأَقْدَقَ فَمِيثَاقَكُمْ ۗ أَن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ نُذِرَ عَذَابَ أَبَدِيٍّ آيَاتٍ بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم رؤوف رئيم وما لكم أن تنفقوا في سبيل الله ولله ميراس السماوات والأرض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 والله بما تعملون غبير ما فالذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسر نورهم بين ايديهم وبايمانهم بُشْرَىٰ كَمِنْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَةُ لِلَّذِينَ آمَنُوا اذْهَبُوا اَظْهَرُونَ نَقْتَ بِاسْمِ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا النُّورَ فَاضْرِبْ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ يَدْخُلُونَ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِمْ عَذَابٌ يُنَادُونَ غُرُّ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمُ وتربصتم ورتبتم وغرتكم لماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يوغب منكم فدية ولا من الذين كفروا Nahi mada ko wa ma ala mianili lazi au a tasha ko lo bozi na hinwa ma sana mihakwa wala كَ الذيذينَ أُُ كِتابَابَ منِ قابَن فَقُ وَأَلَهِم لا بَْدُ فقاسحَدْقُلُ بُغم وَكَفيدُ مِنْهُم فَافِقُ إ أَ اللهَّ يُحلَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ لَآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقُوَةِ وَحَقَرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُ عَجَرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ وَالشُهَدَاءُ عِنْتَ رَبِّكِمْ لَهُمُ أَزْرًا وَنُورَهُمْ وَلَٰزِينا كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَكْثَرُهُمْ أَفْضًا جَعَلُوا لِلَّهِ آلِهَةً ۖ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ واتفاقر بينكم وتكاثرم في الاموال ولمن ادا وتكافر في الاموال ولاولادكم افسل رويس نعبا كفر نباته ثم يهيج فترا ومصرا ثم يكون اطاما وَا فِي النَّارِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت, أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يوتيه من يشاء WALLAHU ZU ELFADLIL ARAZIM MAA AZRAB MIN MUSYBETE FİN ARD WANA FI ANFUSKUM ILA FI KITAB MIN QUABL ANNA BRAĀ INN ذARIK ALA ALLAH YASİRU لكي لا تاثوا على ما فاتكم ولا تفرعوا بما آتكم والله لا يحب كل مختار فخور الذين يبقلون ويامرون الناس بالبقل ومن يتول فإن الله غريك العميد لقد ارسلنا ورسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره وصوله بالغريب ان الله قوي عزيز ولا قدر سنن لوه وابراهيم وجعلنا في ذريته من نبوا والكتاب Se mimosị wa ka minụ fra seụ Soma kwa feinina ana a sirre emmbelosonau wa kwa وَجَعْنَا فِي قُنُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَحْبَانِجَّةً بِتَّدَعُوهَا وَرَحْبَانِجَّةً بِتَّدَعُوهَا مَا كَتَبَنَا عَلَيْهِمُ إِلَّا بَتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم حذرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوتكم يُؤْتِيكُم كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله ياتيه من يشاء والله هو ذو الفضل